يقول فضيله الشيخ وفقك الله وعانك على ما اقدمت عليه نريد العزم على العمل بكل الاحاديث الوارده في هذا الكتاب باذن الله كما ذكرتم ذلك ووضحتموه في الدرسين الاخيرين قبل ذلك نسأل الله عز وجل ان يعيننا جميعا على ذلك والا يكلنا إلى انفسنا طرفه عين ولا شك ايها الاخوه ان مقصود العلم العمل كما قال علي رضي الله عنه قال هتف بالعلم العمل فان اجابه والا ارتحل ولما سئل سفيان أيهما حب اليك العلم او العمل قال انما يراد العلم للعمل والعلم عاريه عند صاحبه وسيذهب عنه فان لم ينتفع بهذا العلم خسر خسرانا عظيما وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن علمه ماذا عمل به ولهذا تصحيح النية وإصلاح المقصد بأن يقصد طالب العلم بجلوسه في مجالس العلم أن يزكي نفسه وأن يصلح قلبه وأن تعظم عنايته بدينه وشرعه وأن يزكو بهذه المجالس ويصلح ويجاهد نفسه على هذه النية والنية تحتاج إلى معالجة كما قال الاوزاعي رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وهذا الذي سنقرأه هو شمائل أكرم عباد الله وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه فإذا أكرمك الله وأنت تقرا هذا الكتاب بنية صادقة وعزمة أكيدة على الاتباع له والاقتداء بهديه والتحلي بشمائله وأوصافه وأخلاقه وأدابه عليه الصلاة والسلام فإنك تفوز فوزا عظيما وتربح ربحا كبيرا باقتدائك به صلوات الله وسلامه عليه ولكي تكون من أهلي هذه الخصال فجاهد نفسك على التحلي باداب نبيك وأخلاقه عليه الصلاة والسلام وجاهد نفسك أن يكون قراءتك لهذا الكتاب بوابة تزيد حبك له وتوقيره وتعظيمه والاتباع له والاقتداء بهدئ وأن يكون أسوتك وقدوتك صلوات الله والسلام عليه نحن عندما ننظر في واقع كثير من سبابنا الآن لما تخلقوا بالأخلاق الهابطة والصفات السيئة سبب ذلك أن قراءتهم لسير أناس هابطين ومطالعتهم لسير أناس هابطين لكن لا قرأوا هذه السيرة العظيمه وزينوا اوقاتهم بمدارستها لكان لها الأثر العظيم المبارك على سلوكهم واخلاقهم وادابهم ولهذا من الـ من, الـ من, الـ من, الأمر أو من المهم في حياة المسلم أن يديم القراءه لسيره النبي عليه الصلاه والسلام ولشمائله ولصفات وسير أصحابه رضي الله عنهم كما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي فإذا أدام الإنسان القراءة والمطالعة والمذاكرة بنية العمل والاتباع والاقتداء فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا عظيما ونرجو الله عز وجل ربنا أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا لأحسن الآداب لا يهدي لأحسنها إلاه وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف, لا يصرف عنا سيئها إلاه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا